Sura tu te بالله من الشيطان الرجيم leh, من الله ورسوله إلى الذين baji. من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر on أنكم غير معجز الله. رسوله الى الناس يوم الحج الأكبر يوم الحج الأكبر ان الله بني من المشركين أن الله بني من المشركين ورسوله فاين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 قصوم شيئا ولم يظاهروا عليكم ولم يظاهروا عليكم أحدا فاتموا إليهم عهدهم فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا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 وَإِنَّ أَحَدَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَسْتَجَارَكَ فَأَجْرُهُ حَتَّى يَسْمَعْ حَتَّى يَسْمَعَكَ لَا مَلَائِكَةٌ ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ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 كيف وأن يظهر عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمه يرضونكم بأفواههم وتأذا قلوبهم وتأذا قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا فصدوا عن سبيل انهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمه واولئك هم المعتدون فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن كثو أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم, وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم, إنهم لا أيمان لهم لعلهم قائما كثوا إيمانهم وهم الرسول بإخراج الرسول وهم بدؤكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم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 ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر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 أعوذ الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأوالهم بأوالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله 119. وبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان, ورضوان وجنات لهم فيها تخذو آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحب إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم وعشيرةكم وعشيرةكم وأموال نقت رفتموها وتجارت تخشون كسادها ومساكن ترضون ما أحب إليكم من الله ورسوله ورسوله وجهاده لير희 فتربصوا فتربصوا حتى ياتي الله بامرِه والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حلين إذ أعجبتكم, إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين سكينة على سكينته وعلى رسوله وعلى المؤمنين رب المسجد الحرام بعد عنها ذا وإن خفت عيلة فسوف يغنيكم الله بالفضل فسوف الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتل الذين لا ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه حتى يعطوا الجزيه عي وهم صاغرون وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت صار المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهعون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبهم حَبَنَا مَرْيَمَ وَمَا أُمِروا وَمَا أُمِروا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا لَّا إله إلا هُوَ عَمَّا يُشْرِكُونَ يُرِيدُونَ أَن وَ رسوله بالهدى ودين الحق ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كريما المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها, ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها 121. فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون 122. إن عدة الشهور عند الله إثنى عشر شهرا, اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة الحرم ذلك الدين الطين فلا تظلم فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كما يقاتلون وَاللُّبِيَّ <تضلوا> الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامَّاً وَيُحَرِّمُونَهُ عَامَّاً لِيُوَاطِئُ لِيُوَاطِئُ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فيحلوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُوِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا ياكم يفر في سبيل الله الثقلتم إلى الأرض أرضيت بالحياة الدنيا من الآخرة فما متع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذاب أليم و يستبد. قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَيَسْتَعْبِدِ الْقَوْمَ غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا إذ أخرجه الذين كفروا ثانية إثنين إذهما في الغار إذ يقول إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ف وَهُسَكَينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا سُفْلًا وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ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 ايهم الشقاه وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون انفسهم والله يعلم انهم لكاذبون عسى الله عن كلمه لهم حتى يتبين لك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 أذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتات قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة ولكن كره الله بعثه ثبطهم فثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولا خلالكم, خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سمععون لهم والله عليم بالظالمين قد بتغول فتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق حتى جاء الحق وظهر أمر الله وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتنني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسئهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا, قد أخذنا أمرنا من قبل ويتوالوا وهم فرحون قل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 ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا رضو وإن لم يعطوا منها اذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا وقالوا حسبنا الله سيؤتين الله من فضله سيؤتين الله من فضله ورسوله إن إلى الله راغبون صدقات لفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين والغارمين وفي سبيل الله ومن للسبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يعذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا رسوله ورسوله فان لهنا رجهنا لا رجهنا خالدا فيها ذلك الخزي العظيم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 رسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم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 ها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم فالذين من قبلكم كانوا أشد من قم قوموا واكثر اموالا فاستمتعوا بخلقهم فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم, فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم, قبلكم وخذتم انك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك هم الخاسرون الم ياتهم نبؤ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وعاد وثمود وقوم ابراهيم واصحاب مدين وَأَصْحَابِ مَدِينَةٍ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا عَنْ أَنفُسِهِمْ يَظْلِمُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أُولِيَاءٌ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 وتولوا وهم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 126. الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين 127. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا, وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم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 بك اموالهم واولادهم انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون واذا انزلت سوره ان امنوا بالله وجاهدوا مع رسوله وجاهدوا استأذنك كأولو الطول منهم وقالوا ذرنانكم مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على ثاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ولا على لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله, إذا نصحوا لله ورسوله ما قلت لا اجد قلت لا اجد ما أحملكم عليه تولوا واعينهم تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا حزنا الا يجدوا ما ينفقون انما السبيل على الذين يستاذنونك وهم اغنياء 126. بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون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 ألفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم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 والذين اتبعوه بإحسان الرضي الله رضي الله عنهم, عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنة تجري تحتها الأنهار على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون, ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا خلطوا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 من عباده وياخذ الصدقات وان الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون 129. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم, إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين 121. لمن رسوله من قبل، ولا يحلفن إن ردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون، لا تقم فيه أبداً، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. 116. والله يحب المطهرين 117. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير خير أن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 129. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف الرحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم ألا ملجى من الله الاعراب من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمن ولا نصب ولا, نصب ولا نخنصة في سبيل الله ولا يطعون موطعا يغيظوا الكفر ثَاوِرَ وَلا يَنَالُونَ مِن عَدُوٍّ مِن عدو إلا كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَلا يُنْفِقُونَ 117. الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة, طائفة في الدين قومهم، وليُذِر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحزنون. هُنَا ذِي إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ فَتَرَدَّىٰ كُلَّمَا احْتَمَلُوا غِسْلَةً